يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى بسات لعلّي أرجع لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذابون فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 قُل لَّهَا شَنِ ٱللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوء قَالَتِ امْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْآنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْوَيْلِ وَأَنَّ إن الله لا يهدي كيد الخائنين